أو فو فو فو فو فو يا با يا سر يا ابن جمال يا ابن الغراب لي يا بسيفك على رقاب العدا طاب لي رامى مهند رائد حباب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 يا سري يا, يا, يا, يا, يا جمال في دوري واستشهد جوا الشجعان يا سري يا جمال واستشهد جوا يوم استشهاد لي نرجال عدنا نمتلك يا رامي ما لقينا عدنا رجال عدنا قلت لك يا رامي, رامي الغرب اللي في لازم ينطال ياسر يا جمال ياسر يا جمال في بيتا يا شهيد يا شجاعي هز الحديد رائد يا بيتا يا شهيد يا شجاعي هز الحديد يوم استشهاد وعاني جرحوه بارض وسال ياسر <تصفيق> يا جمال ياسر يا, جمال واستشهد الشجاعي يا جمال واستشهد الشجاعي يوم يا سري غرب يا غربلي ما ضاع وحدة ترى صدوس يا سري يا غربلي ما ضاع وحدة ترى صدوس على الخط الشرقي يسمع تهروم عمره ما يا سري يا جمال يا سري جمال بدوري واستشهد جوا الشجعي يا سري يا جمال بدوري واستشهد جوا الشجعي يوم استشهد غربلي حزل عرض وشباب يا سري يا جمال تتضحي لاجل الوطن يا خان يا جري يا جمال يا جري يا جمال في دوري واستشهد جوا يا يا جمال بتوري. واستشهد جوا يوم استشهاد غربلي لي هزوا الارض وشبال. يا يا جمال